محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعده فابدا الدرس اخوه الاسلامي بدعوه كريمة موجهه من بعض اخوانكم جزاهم الله خيرات على افطار هذا اليوم فان شاء الله تعالى يتعين عليكم قبول هذه الدعوة فلا يتكلف أحدكم احدكم احضار اصهره يعني بنفسه ويقبل تحفه اخيه وهديه اخيه ودعوه اخيه على الاصطاف كما قول ان الدعوه عامه ان الدعوه عامه لا يخص بها الصائمون ان شاء الله تعالى فمنكم منكم انا مفترى فان شاء الله تعالى تصيب من هذه الدعوه ما يصيب الصائمون فإن الدعوه كما قلت عامه لطلبه العلم لهذا المسجد ان شاء الله تعالى يعني تتقبلون هذه الدعوه المباركه وتشاركون فيها مشاركه يعني ايجابيه حيث العمال لهم كلمه عل يؤمنوا بها يقولون كل أكل حبيبك تصره كل أكل حبيبك تصره أو كما يقول الحجازيون الاكل على قدر المحبه انظر كيف محبه أخيك في قلبك وقل على قدر ما في محبتي أو من محبة أخيك في قلبي اشكر اخيتي الله هيرا صاحب هذه الورقه الذي ارسل يعني وثقه تمر اخواني لاجل افطار عليها وان شاء الله تعالى اخوانك يقومون بتوزيعها عيد المغرب على اخوانك واسال الله أن يخلف عليك خيرا بارك الله أما اما الورقه التي جاءتني لمساله وهي المتعلقة بوقي الخطيب المنبر من دون الصلاه فاقول جزى الله خيرا مرتين لا مت واحده اما الاولى فجزى الله خيرا على عظيم ادبي في هذه الورقه وعلى حسن يعني تعطيته بارك الله فيك واما الثانية يعني جزى الله خيرا على ارشادي لهذه السنة والتي يعني طالما تفوت وأقول بغير قصد فان شاء الله تعالى اتي الله ان يوفقني وان يوفق سائر خطباء الامه الى هذه السنة العظيمه وهي سنه نخيل المنبر من غير تحيه مسجد كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما جدت أصيب منكم شيئين اصيب ادبا وأصيب نصيحه فنسال الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين تم الله توصوا بالحق وتوصوا بالصبر ذكرنا يجزاؤه حسثينا حسثي ادب الطلب وهي حسث المباركه وهي شرفه حريه طالب العلم قال الامام او العلامه الدكتور باكر بن عبد الله بن ابي زيد وهذا ما كان يدعو الجهابهه وهذا ما كان يدعو جهاب في الى نقد الرجال وكنا في قاعدة وهي قاعده ماذا الكره والتعديل القاعدة في نقد الرجال وذكرنا قبل تحت هذه القاعده ماذا اربعه اصول اربعه اصول تحت هذه القاعده الاصل الخامس الاعتبار الاعتبار بالمصالح والمفاسد في ذرح الرجال او في نقد الرجال قلت وهذا امر عظيم به قوام هذا الدين قال تقال الناظم رحمه الله تعالى الدين مبني على المصالح في جلبها في جلبها والدرء للقبائح قلت وما لك فيهم مصلحه يعني تحقيق مصلحه او دفع مفسده فهو عبث عبث تنزه تنزه عنه شريعه ربنا الغراء اما ما تحققت به مصحف سواء كان خالصه او راجحه فشرع الشرعي من اللا ماذا ما كان فيه مصلحه قال فاو راجحه اضبط ما معنى مصلحه راجحه يعني لا يعدم ماذا المفسده لا تعدم المفسده فيه لكن مصلحه راجحه فهذا شرع اما ما ليس فيه تحقيق مصالح فلا يكون ماذا فلا يكون شرعا وانما يكون عبثا وانما يكون عبد تنزع عنه شريعه ربنا قال ابن تيميه الامام رحمه الله تعالى وليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر هذا يعرفه كل الناس هذا وانما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين قوله هذا الاصل تقرر في كتاب ربنا كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم فيصب الله عدوا بغير علم ففيها منع الله تعالى را فيه مصلحه وهو ماذا سب الذين سب آلهه المشركين لما لما علت مفسدته او غلبت مفسدته فيصب الله عدوا غير عد وكذا وكذا مثال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ذو خويصر التميمي فقال عبد الياء محمد فقال عبد الياء محمد فقال ويحك فقال ويحك ومن يعدل ومن يعدل لم يعدل محمد فقال عمر دعني اضرب عنقه دعني اضرب عنقه وفعلته قلت فعله مستوجب لماذا للقتل لان في اعلاه رده ظاهره كذلك ففي شتم النبي صلى الله عليه وسلم واثباته الى الجور والظل فقال لا اريد لا اريد ان يسمع الناس هذا في روايه الطبراني لا اريد ان يسمع الناس ان محمدا يقتل اصحابه ان محمدا يفطر قلت هنا لم تتعين مصلحه قتله وان كان الظاهر لا يجرؤ مثله ويمتجر به ماذا امثاله اخرون ذلك ان كانت مفسده لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وكذا منعه معاذ وكذا منعه معاذ رضي الله عنه من بشره الناس بالجنه لمفسده ان يستهلوا لمفسده ان يتاكل فقال افلا ابشر الناس قال لا اذا يتاكل اذا هذا الاصل تقرر معنا وهو الاعتبار بماذا بالمطالح وماذا وتطويح المفاتح صريح طيب قلت وهذا الاصل معتبر في الحكم على الاشخاص لماذا معتبر في الحكم على الاشخاص ونقد الرجال اولا لان الاصل في الباب انه باب ماذا اجبر رجل باب غيبه باب غيبه والغيبه محرمه ولنتهك محرم الا لمصلحه ماذا راجحه او لمفسده متحققه هي اكبر قلت مثال قوله اما ابو جهم فلا يرفع العطف عن عاتقي واما معاويه فصول علوك لا عمل له طبعا هنا ندرك بسرعه قبل ما ايه يعني يترقه منا اقوام ناذر ويقول هذا معاوية الذي عنه تدافعون لا عمل له اقول انما هذا باعتبار ماذا ما كان فيه هذا الوقت والا بعد فمعاويه ماذا هو ملك العرب وامير المؤمنين وثانيا وثانيا اما قولوا فلا عمل له يعني لا عمل يثقر اذا عمله ماذا يتقطع ويتجدد ومثل هذا قد تضيع معه ماذا المراه لان رزقه ليس ماذا من ثبات بحيث تضمن المرأة معه معونة او مؤنة او كفاله وهذا ثاني واما الثالث يعني لم يكن صاحب مهنه لا عمل له وان كان يجر حين ويتكسب حين وهذا قد يرجع الى جهده في الدنيا وان تكسبه على قدر ماذا على قدر ما يحتاج قوتًا يوميًا وذلك الظن بمعاوية رضي الله عنه اما ابو جهل لا يرفع العصا عن عاتقه كنايه عن كثرة اسفاره وضره في الارض فلا تكاد المرأة تانس به او لا تكاد المراه يعني تعيش معه عشره او تطلب معه عشره مستقر واضح لا هي رواه قول اللي عمل لا لا صولوك لا لا في روايه, عمل في رواية لا. لا عمل لا لا في روايه لا لا كروات ادرجني لا لا المهم فاقول فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين اولا ما كرهما من الابتداء يبقى لان الاصل حفظ ماذا غيبه ثانيا ذكراهما لاجل ماذا مصلحه راجحه وهو الزواج من زواج المؤثه وطلب الزوج وتلك مصلحه ايه الثالثه انه قصر ذكرهما على ما على موتني على موت الذكر لان الامر يتعلق بالزوجيه فذكر لا عمل له او لا مال له وذكر لا يفعل عطا عن عاتقي وما على ذلك وهذا ما يصنبط منه انه ينبغي قطر نقد الرجال وقص العبارة ما ايه ما امغ يبقى اول شيء تقرر بقاعله المفاسد والمحالح ان الباب باب, باب غيبه وطالما انه باب غيبه فلا ينتهك محرم الا بمصطحه المراجحه او لمفسده هي ماذا قلت ثانيا لان ذكر الاشخاص في هو من بابي. ذكر الاشخاص بسوء هو من باب اكل لحم المسلمين كما قال تعالى اي احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا ولا تحل الميته الا لمضطر ولا تحل الا بقدر بقوله تعالى فمن فمن الثرى غير باغ ولا فلا عاد فلمضطر لا يشبع هذا أول ريح والمضطر يدفع الضروره ما امكن فلست ياكل الميت من وجد ورق الشجر وورق الشجر ماذا يشبع وليس ياكل الميتة فيشبع بقوله تعالى غير عاد ولا غا فمن ضر غير باغ ولا عاد وانما ياكل بقدر ما يدفع ماذا الضرورة وهذا من باب التاكيد على هذا الاصل الاعتبار بالمصالح والمفاق قلت سالكا ومما يقوي هذا الاصل الاعتبار بالمطالع والمفاسد في نقد الرجال وهو ان الناس ليسوا سواء فمن غلب خيره وصح حسابه ومنهم من عذم خطره ولم يتحقق انتسابه وما ينبغي وما ينبغي اخذ النبي بسياسه واحده ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله ما يهجر كل أحد وان هجر كعبا وما يشتد على كل احد وان اشتد على اسامه فرنسوا بين تكفيري بين تكفيري فتان صوفي كسلان فقد غلط لان الصوفي الكسلان خطره على ماذا على نفسه اكثر اما التكفيريين والفتان فخطرو على من خطرو على المجتمع كله فقد يكلف المجتمع كله فتنه هذه الفتنه لا يستطيع المجتمع ماذا ان يطيقوها ولا بد من الاعتبار بهذا كما أن الشرع لم بين بدعه وبدعة عندنا البدع ماذا انواع ولذا الطعن في الراوي يكون بحكم ماذا بحكم بدعته ولا لا كما سياتي هذا معنا في المطعن الثامن من المطاعن في الروايه وهو مطعن ماذا البدعه وسوف نرى تفريقا للمحدثين بين مبتدع ومبتدع ولينا بدعه وبدعه واضح قلت ويقوي هذا رابعه او يشهد لهذا رابعه ما كان من عمل علماء المملكة الكبار ما كان من عمل علماء المملكه الكبار من امثال العلماء محمد ابن ابراهيم او من امثال من سبقه كالعالم سعد ابن عتيق وغيره انهم سكتوا انهم سكتوا عن ثلاثه ام الشوكاني والصنعاني والقنوجي وثلاثتهم لهم كلام ليس يقفى في الامام محمد بن عبد الوهاب بل صنعاني اُثر عن وروده عن قصيدته في مدحه والثناء عليه فلما سئل فلما سئل محمد بن ابراهيم والناقل والناقل ثبت هو الدكتور صالح آل الشيخ قال سالت الجد سألت الجد عن اولئك الثلاثه لما لم يتكلم فيهم علماء المملكه فقال ما نصه فقال ما المنق والروايه رواية جزم لم تتعين المصلحة لم تتعين ماذا المصلحة قلت وقفت ذلك في الشرع ما يجب من السكوت عن المنكر الخامد ما يجب من السكوت عن المنكر الخامد بل انه بل انه لا يشرع تغيير عندي على هذا مثال يعني هذه روايه الهالك الماجدي المسمى ايات شيطانيه ادري الرواية ما كاد يقراها احد حتى انا نسبه توزيع هذه الروايه عالميا كانت تجاوز 3% 3% حتى ما حصلتش نسبه المصنف نفسه. نسبة نسبه الايه الذي يحوم بتوزيعها توزيعا مجانيا وكانه لم يقرا الكتاب ابدا واضح فلما خرجت هذه الفتوى الخمينية وهي فتوى ليست عاقلا ولقد عاهدنا الخميني مجنونا وما راياه يوما من عقل ابدا فاذا الرجل يتحول الى بطل قومي عالمي وصارت رسالته هذه ومذكرته هذه وكتابه هذا في كل ماذا في كل بيت الا من رحم الله حتى طبع بكل اللغات العالمية من عربيه وانجليزيه وايطاليه وفرنصيه وصار الرجل بطلا من ابطال الثقافه العالميه ولو تكت العالم عنه لسر ماذا لكان كما هو نكره لا كان يعرف النبي عليه الصلاه والسلام تكثى عن مسلمه ولا لا قلوا لن تعدوا قدرك روح اترك معلوم ولم تعدوا ايه ولن تعدو قدرك. المهم فالمنكر الخامد لا يشرع تغييره عند اهل العلم ما يترجى الى كتاب لا كان اقراه احد ويقول وفي كتاب الهالك فلان يا اخي هذا المنكر اشرا له في الناس فهو من جهه يسمى منكرا ومن جهه ينعدم عنه فيه معنى الايه المنقذ لان المنكر يعتبر ماذا باثره وان كان منكرا في الاصل لكن اثره في الناس ماذا لا شيء يبقى لا منكر فلا بد من اعتبار بقاعده المفاتيح والمصالح وهذه قصه مكيه جاءت في ورقه والعهده على الراوي كما يقال وان كنت لا استلمه وقد أثند ومن أثند فقد ايه فقد احال قد وقد أثند إلى من يوثق به ويصدق فيه هذا وهو احد الذين كانوا يدندنون على ما ندندن عليه بل إن الرجله قد خرجت لا هو مطبوعه في الايام الاخيره رائعه في ضبط مساله الحكم على الرجال والاعتبار بماذا بالمفاسد والمقالب الا هو الشيخ علي الحلبي ولا عجب فالمشكات الشيء الذي خرج منها شيخ معرفه والتلميذ ظل الاستاذ هذا قابل فالحلبي والباني فهو منه فقال الشيخ هل الحلبي ما يروي صاحب الورقه هناك رجل من اهل الغرب اعلن اسلامه فجاءه شباب وان الشباب تاتي الفتنه وصدق قولك يعني. يقولون له لا تسمع فلانا وفلان فرتد الشاف مرة اخرى يعني عن الاذعان والله حسبهم هذا يعني جريمه أو حسبهم هذه جريمه في حق ديني وايماني وهذا اول ما يعلم شخص هذا اول ما يعلم من الدين ومن الايمان لا تسمع لفلان ولا تسمع لفلان هذا طبعا من الغلو في هذه القاعدة انهم جعلوا هذه القاعدة من فروض الاعيان ومن الواجبات الظاهرة الخاصه في حق كل احد لا حول ولا قوه الا بالله وان الى الله وان اليه راجعون خسرنا رجلا حقا مؤمنا بهذا الغلو الشوكاني والصنعان والقنودي ثلاثتهم عندهم أخطاء ومنهم من تمسك اخطائه ماذا افصل عقيدته والدين ولكن سكت عنهم علماء المملكه مع ان منهم من نال من الامام محمد بن عبد الوهاب اذا فكانت المشكله ماذا مشكلتين إذا لم دحانه باشخاصه قصى الامام محمد بن عبد الوهاب يعد ماذا يعد محنه يمتحن بها الرجال فلا يسنى عليه الا السني ولا ينار منه الا بدعي ومع ذلك لم يمتحن اولئك الثلاثه بالامام محمد بن عبد الوهاب وثانيا انه يعتبر ماذا بالمصلحه لأن اولئك الثلاثه اصولهم ماذا سنيه وخيرهم ماذا اكثر وشرهم يكاد يكون كامنا فمن هنا سكتوا عنهم على ما عندهم يبقى عليه لابد من اعتبار قاعده المفاتيح ايه والمخارج كنت تعريف فلم ينتحنوا هؤلاء الثلاثه بالامام محمد بن عبد الوهاب وهو محنه فلن ينتحنوا هؤلاء الثلاثه بالامام محمد بن عبد الوهاب وهو محنه وسالم انه يعتبر باصول اولئك الثلاثه وهي اصول سلفيه سنيه كما اعتبر كما اعتبر بكثره خيره ونفعيه وان شرهم يكاد ينعد ذلك قرروا اصلا انهم يجب جرح كل ماذا كل مجروح او كل من يتعين جرحه رابعا قرروا اصلا انهم لا عصبيه في الجرح كما اقرر واقول لا عصبيه في الجرح لان من العصبيه المرة كما اقول وادندب تعوده قاعدة في الجرح فيصبح كل مصري أو غير مصري مجروحه وتكاد تعدم ماذا سعوديه مجروحه حتى لما جرح بعضهم إنما جرح جرحا رقيقا بحيث لا يكاد ينال منه بقدر ما يمدحه بقدر ماذا؟ ما يمدحه فأقول إنهم لم يسعواذ الجرحى مع ان حبهم للامام ماذا من حبهم الدين من حبهم الدين والايمان لان الامام رحمه رائد وقائد ما مجدد وهم اصل وهو اصل هذه الدعوه المباركه التي ينتسبون اليها فلم يتعقبوا واعتبروا بكثره فضائل اولئك ماذا الثلثه وبصحه نسبه الى الممدح ومن هنا اعجبني ما قرره أيضا الشيخ ربيع في عدم جرحه العلامه الدكتور بكر او في كلامي عن الدكتور بكر لماذا لانه اعتبر بماذا باصول الرجل وان لم يرضى عن دفاعه عن قصد ولكن من انكار اصول الدكتور بكر السلفيه ومن ينكر عظيما خيره وما ماذا دكتور بكر فلذا لم يبدعه ولم يجرحه وان خطا والقاعده كل ندؤه خطا وعلى وجه هذا ما كان من الشيخ اسامه ايضا جزاهم الله خيرا من انه في كلامه على الشيخين فاضلين الحويني وابن اسماعيل محمد ان وما أخرجهما لا من السلفيه ولا بدعهما قال وان كنت قد خطأتوهما وهذا لو لم نعده رجوعا حميدا فانما نعده تقصيلا وتقعيدا فان لم يكن منه رجوعا حميدا فهو ماذا فهو تحصيل وتقعيد وهذا مهم في الحكم على الاشخاص الاعتبار بكثره ماذا المصالح والاعتبار بماذا بكثره الفضائل والاعتبار بماذا باصل انتسابي الى الدعوه باصل انتسابي الى الدعوه واضح هذه مساله مهمة ونحن لا نذن الناس بميزان واحد اي ولا لا ان تجعل سلفي غلطه خلفي شتان شتان ما بين اليزيدين كما يقال شعرة شتان ما بين الرجلين هتساوي بين الاغر بن حاتم وغيره هذه مساله معتبره شرعا وكل هذا يجري على اصل اقيل ذو الهيئات عصراته رب العالمين اعتبر بماذا باصل نسبه هؤلاء انهم اهل ديان واعتبر بكثره فضائلهم وانهم ذوو هيئات فلذا طلب منا أن نقيل عصاتهم لا ان نتلمس فضيحتهم واضح قلت وقوله اقيل ذوي هيئات عصاتهم فيه تاكيد على هذا الاصل انهم ذو هيئات من حيث كصاص الفضائل وهم ذو هيئات من حيث اصل نسبته والعقره والعقره من امثال هؤلاء تقال ولا تقال صحيح والسكوت حين خير من الكلام يقوى هذا الاصل في اصل اخر وهو ان الاصل خطا للشخص هذا ايضا من الغلوع من تقديم الفرع على الاصل هل الاصل الخطأ ولا الشخص الاصل خطا صحيح ولا يكون الشخص الا اذا كان الخطأ ماذا غالبا واذا كانت مفسدته ماذا متحققه يعني مثلا تتكلم عن الشخص نفسه ها إذا كان خطؤه ماذا غالبا ومفسدته ماذا متحققه والا فالاصل هو ماذا الخطا لان الاشخاص هلك او موتا والخطا هو الذي يبقى يعني علي اضرب مثالا اين السيد قطب الان هو في قبره لكن اخطاؤه اين هي في كتبه ثم ماذا في عقول من كثيرين على الفنه آخرين فلا بد من ماذا من تقديم هذا الامر والاعتبار بماذا بالخطأ وليس الاعتبار بماذا بالشخص ولذا من كثره كلام النافع على الاشاط واعتبار لاحوالهم ذهب الخطأ ولا يدري الناس ان فلانا قالك مفتلع لما يعلم طب بحث احذر الان ماو شخطمت وانت الموضوع انتهى الموضوع واضح فعاد يؤكد هذا الاصل وهو الاعتبار بالمصالح والمفاسد قلت وهذا الاصل لا يقوم الا بالاصل الاول ما هو الاصل الاول ما هذا ما يدعو الجهابذه الى نقد الرجال يدعو من الجهابذه فلا يقوم فلا يقوم بهذا الاطر وهو الاعتبار بالمصالح والمفائد الا من الا جهابذه لأنهم هم الاقدر على ماذا على على وزن الايه المصالح وعلى الاعتبار بالقبائح لانهم الاقدر على معرفه ما هي المصالح وعلى معرفه ما هي ماذا مفسده وعلى معرفه إن كانت المطحه راجحه وعلى معرفة ان كانت المبتدا متحققة فهذا علم جهادده وعلم نقاط صحيح وعليه يتأكد الاصل الخامس بالاصل الايه بالاصل الاول فهكذا تنتظم اصول هذه القاعدة كانها خرجت ماذا سفه فإياك أن تقطع اصلا عنك الأصل عن ولا يسرع أن تفرق بين ماذا مجتمعين صحيح ولا أن تجمع مفترقين وهذه قاعدة ذهبية ذهبية ايه له ذهبية المورد والذهبيه الباب لان في احكام ماذا الزهاب تكن رجلا من ذهب صحيح تكن رجلا من ذهب والا زهد طيب اكتب في بهذا القدر والتقيم لا ذره الدرر البيه كنا قد انتهينا يا العلم من الاشكالات